قبل أن يثماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصياب شهرين متتابعين من قبل أن يثماسا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 وَإِذَا جَاءُوكَ حيوك بما لَمْ يحيك بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فبئس المصير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 وَإِذَا قيل انشزوا فانشزوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ناجيتم الرسول فقدموا بين الرَّسُولَ نجواكم بَيْنَ صَدَقَةً ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله